وتم لتوفر لهم جعلوا اصابعهم في اذانهم واستوشوا ثيابهم واستوشوا ثيابهم واصروا واستكبروا استكبارا ثم اني دعوتهم جهارا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 وقالوا منهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلياتكم ولا تذرن سَوَّوْا وَلا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلا تَزِغِ الضَّالِّينَ إِلَّا ضَلَالًا مِّمَّنْ خَطِيَ اَتَّخَذُوا مُرْقًا فَأُدْخِلُوا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُم مِّن دُونِ الله